موقع رياض القرآن يقدم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء ومن وليهم يوم القدر. راهو الا متحلفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومقواه جهنم وابس النصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن يُنْقِصَنَّ عَنكُم مَّا أَعْطَيْتُم فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَالْقُرَى إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاتُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون